ووضع الكتاب بين النبئين والشهداء وقضى بينهم بالحق وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وَسَيَقَالَ الَّذِينَ كَفَوُوا إلَى جَهَنَّمَ زُمَرٌ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ الْبُخَارُ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ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 خالدين فيها فبئس مكوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خذنها وقال لهم خذنها سلام عليكم قبتم فدخلوها قاولدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء. فنعم أدر العاملين